بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعى يتيما ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم يا هون الذين هم يرى.